بسم الله الرحمن الرحيم أليس <السلام> كتاب أحكمت آيات موت مفصلت للذن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وَأَنِ اسْتَمْسِكُوا بِرَبِّكُمْ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ الذي فضل فضله وإن تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير <تصفيق> إلى الله وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَا إِنَّهُمْ يَفْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْرِ من ألا حين يستغشون فيها ؟ يعلم ما يسيرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يثرون وما يعلنون إنه عليم بذات و <tuh> جو ذِي خَلَقَ الزَّمَانَ وَالْأَبْدَوَقِ سَتَأْتِيَ أَيَّامٌ كَمَا عَمَّهُ وَلَنْ مَا إِلَيَّ يَذْلُقُ أَن يَكُنْ wa in qulta inna kum mad'un الذين صبروا وعملوا صالحات أولئك لهم من رسول وأجر إِنَّ لَكَ تَارِيكُمْ فَضَّ بَنَ Amen. Amo. that ضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا Icala vimi na voz foçaô لا جرم أنهم في الآخرة هم <تصفيق> من الذين آمنوا وعملوا فلو الفريض كالأعمى والأصم والتصير والتميّع هل يستويان ما فَثَلَاثَةٌ كَرُمُوا وَنَنْقُذُ أَوْ تَلَمْنَا عَن قومه أَنَّ سَعْيُكُمْ إِلَّا, إلا لِلَّهِ ko lang má un la Well I will be ولا أقول إن ملكو. ولا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي النُّفُوسِ إِنَّهُ إِذًا لَّمِنَ الْغَافِلِينَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ مَا <يمكنك الفداشة> <تصالك> <مت Urban Treatises> <Fern> Oh, uh -huh. وَلَمْ بُكُم وَهْلًا يَسُرُّنْ جَاءَ أَمْ mm um. اليوم من أمر الله إلا مراحم وحال بينهما الموج فكان من وَقِيلَ يَا أَبُو بَلِيعٍ مَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقُلِ رِيْضِ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ سوت على الجودي وقيل بعدل الظالمين. وَلَا ذَا نُوحُ رَبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَكُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أنا الَّمَّنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بك أَمْ أَسْهَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي كُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تِلَيَانَكُمْ بِقُبَّةٍ سَنَامٍ مِنَّا وَذَرَكَانَ تِنْ وَعَلَى وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم kamin an fa il dabinu hinakling ومكم من قبلها قد تد إن الله يقسم بالذم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَثْهَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا أجري إلا على الذي فطرني أفلا تأسلون ويا قوم تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تسولهم جريم. قالوا يا يهود ما جئتما بذين وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ الْعِلْهَةِ نَعْنِقُوَلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ <تصفيق> <تسؤال> <تسجيل> <تصفيق> <تسجيل> <قال> إن قول إلا أتراك بعد آلهتنا إِذْ ظَلَّهَا وَشَادُوا قال إني أشهد الذين آمنوا معه برحمة وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار وَاُثْبِرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا نَنْسَوُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَاتِثًا كَفُورًا ألا بعدا لعاد قومي وإلى فمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله من وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ طَعَامًا مِّنْهَا فَسَتُقْبَرُونَ ثُمَّ نُكُومُ عَقَرُهَا فَقَالَتِ السَّمَاءُ فِي دَارِكُمْ فَمَا فَتَأْنِيَامَ وَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَضْ Quran Quan هُوَ القَوِيُّ العَزِيزُ وَأَطَعَ ظَلَمُوا وَإِنْ حَسِبُوا فِي كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشِّرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا mamalabi tha an ja anfi injil haniz thalamma raa ونكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أردع زِلْ مَا إلَّا قَوْمِ اللُّؤْلُقِ <تصفيق> وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فضحكت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 117. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرواه وجاء Uh oh. أأُهَرِّلُ لَكُمْ غَتَقُمْ مَا غَوَى وَلَنْ تَخْذُونِ فِي غَيْبِي أَلَيْسَ مِن كم رجل رشيد قالوا لا فز عن لما في بناتك من حق وإن نك لا تعلم ما قال لو أن لي بك قوة أو لا رُ ان شديد يا كان ليل يصيبه الىك لا تسري من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مصيب هاما من وعدهم الصبح فليت الصبح بقريب فلم فَأَوْفِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَقِيَّةُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كنتم وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأتي مور كأن نفرك ما يعبد وليم رشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت ولا بينة من ربي ورزقني منه رزقا وما أريد أن أخالفكم إِلَّا ما آمَرَﻨِي عنه إن أريد إلا الإصلاح اللَّهُ وما ثَمَّ إلا ثم هو رأكم بغيره إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ آمِنُوا عَلٰمَ كَانَ سِكُم إِنْ يَعْمِل تَوْطَأَ <تصفيق> أَلَمُ يا فابئ يخذي ومن هو كاذب ورتقب اني معكم رقيب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ نَو بالَمُ صَيْحَةَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ لا ان لم يمن فيها ألا قد لما ديانا كما دا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين في العون وملئه فتضع النرجس العون وما. رشيد يخدم قومه يوم القيامة وفئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 12. 13. 14. 15. 16. منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا هم سماع عن وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَسْبِيبَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةَ إِنَّ Suuhlu ja tuuruol Edherman Ota tooruo H erut Schować dazu ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور وما نُؤَخِّرُهُ إلا لأجل مَّعْدُودٍ يوم يأس لا تكلم نفس إلا النَّارِ مِنْ أُمِّ شَقِيٍّ فَأَمَّا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير قال دين فيها ما ذمت السماء وال إلا ما شاء. فَكَفَعَلُوا الَّلِمَا يُرِيدُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِ ناس خالدين فيها ما ذات السماء والارض إلا ما شاء رب أطاء غير مجذون فلا تكفي مرية مما يعبدها ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم لا تصيبهم غير منقص ولقد أتينا من سكت كتاب فخلت ففي وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضْيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ Wa كُلَّ مَّا بما يأملون خبير فاتقم <تصفيق> كما أمر ومن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 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَمَغْرِبِ <سؤال> <سؤال> يهتنئ <تصفيق> ثاني ذلك ذكر <بكرى> للذاكرين واص <سؤال> And I know. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة و ناس أجمعين وكلنا قصوا لك من أذان الرسول ما نصدق. و جاء ان كثير هذه الحق وما وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وأنتم تظيرون إن من تنذرون ولئن نهضت أرضي إليه يرجع الأمر كل، فاعبده وترك عليه. وما ربك بظافل عما تعملون